إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونكوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصبيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته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 إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ذي رسوله يخل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة تخالف الدين فبدعة وإن كل بدعة ضلالة أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فاستقوا الله وحمكم الله يا أيها الذين آمنوا إن تستقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله إن من زكاة النفس ومن تزكيتها ومن صحايا القلوب شراح السدور الاستقامة والثبات في زمن المتغيرات فالمسلم الحق بحاجة الى ان يستمسك بنبادئ الاسلام واخلاقه ومنهجه وبتعاليم الشريعة الاسلامية فأحوج ما يحتاجه المسلمون الاستقامة والثبات في زمن المتغيرات وفي عصر انتشار الشبهات التي شككت كثيرا من الناس في منهجهم وحالت دون استمساكهم بمبادئهم التي جاء بها شرع الله سبحانه وتعالى فالاتكامة لعباد الله اعظم ما ينتقر به المسلمون واعظم ما يعتز به المؤمنون ان يكونوا المستقيمين ثابتين على ما جاءهم به الشرع المطهر من الاخلاق والسلوك في العبادات والمعاملات لأنهم استمسكوا بالمعتقد الصحيح السليم الذي عاشوا به سعداء فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الاخره يبعث الله جل وعلا ملائكة ليتولوا امر المستمسكين بالشرع ليتولوا امر المستقيمين الثابتين باسلامهم واخلاقهم وايمانهم حين اقاموا اخلاقهم عن عقيلة رافخة التي تعلموها من شرع الله. واخذوها من ميراة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكبروا عزة الاعتذاب بدين الله. فالعزة لله سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه الكريم فإن العزة لله ولرسوله وللؤمنين. فما هي العزة هنا? ليتك بكثرة مال ولا بطول عمر عمر في البشرية ولا بمناصب عالية دنيوية ثانية انما يوم ان اعتصوا بتعاليم شرع الله سبحانه وتعالى حين اتبعوا تعاليم القران الكريم والسنه النبويه لا لكم الوحي المنزل من عند الله الذي لا يتغير استحما ظل الخطاب ولا يتغير بتغير البيئة ولا يتغير باستمرار الزمن وتكلم الليالي والنهاء والأيام وانتهاء الأشهر والأعوام ذلك وحي حفظه الله سبحانه وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالاستقامة والسبات بهذه المبادئ العظيمة والمنهج القوين في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مهما كثرت العلوم الدنيوية واصبحت ثورات علمية متتابعة ومع ذلك لا تكوى ان تغير تعاليم الاسلام. مهما كثرت الصناعات والتطورات والاكتشافات فانها لا تكوى ان تغير العقيدة الراسخة. التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليها امته في حياته الشريفه انها عقيده التوحيد الخالص لله في الحال الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبه الايمانيه لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأنصار دين الله سلحانه. الذين آمنوا بالله وبرسوله ونصروا الدين ونشروا الشريعة الاسلامية في الآفاق. استمعوا للوحي وأنفتونه بقلوبهم وأنفسهم ثم حفظوه وعملوا به ودعوا مليه وصبروا في سبيله ذلكم هو الأمان من جميع الخسارات كما يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالثبات مهما كانت المتغيرات هي دعوة الانبياء والمرسلين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الانبياء من قبله الاستنساك بالعقلة الرافخة فالمتأمل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في شتى مناحي الحياة يجدها قائمة على هذا المنهج القويم. منهج الاستقامة والثبات. قل إنما أنا بشر مثلكم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. فلذلك فادعوا واستقن كما امرت ولا تتبع اهواءهم وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيرا واذا لا اتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت فرقا اليهم شيئا كليلا اذا لأذكناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالدعوة يا عباد الله الى الثبات مهما كاد متغيرا والتكنمات هي منهج الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقد جاء اليه ابو فقد جاء اليه سفيان بن عبد الله ابو عمر انثق في يوم عنه فقال يا رسول الله قل لي بالاسلام كونا لا ازال عنه احدا بعدك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم افتقم ايمان واستقامة على ذلك فلا تكدير لأي تنازلات مهما كانت الاثمان ومهما كانت العضارات الدنيوية الفانية فان الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هو ذعب المخلصين المؤمنين الصادقين مع الله الذين بشرهم الله عز وجل بالأمن في ماضيهم وفي مستقبلهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لي ولكم بالقرآن عظيم ونفعني ولياكم بما فيهما الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو اللقور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وجنده وأتباهه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بثقوا الله عباد الله أيها المسلمون إن المتأمل في ثقافة وما يسمى بثقافة وحضارة اعدال الاسلام انهم يودون ان يترك المسلمون هذا المبدأ وهذا المنهج وهو منهج الاستقامة والثبات على دين الله فيقوم الاعداء بغضو المسلمين عن طريق اللغة ليجعلوا لغة الاسلام اللغة العربية من اللغات المنحطة التي لا تعتبر في الحياة الحضارية ليستبدلوها بلغتهم وليغزو المسلمين عن طريق اللغة تعلم اللغات لا يمكنه الاسلام فهو امر مطلوب ولكن لا يكون على حساب هدم اللغة العربية. فلا يبنى بيت على حساب هدم بيت شابخ وانما يبنى بجانبه. فلذلك الاسلام يحفظ محفظ لغته ومحفظ ثقافته ومبادئه ومنهجه. يكول الاعداء على رضو المسلمين عن طريق اخلاكهم عن طريق الاخلاك ليغيروها الى اخلاك منحطة متمثلة في رمي لباس الحياة والايمان والتقوى الى الاغراك والغرق في مستنقعات الشهوات المحرمة والمنذات المنحربة التي لا يكرها الاسلام. يقوى الاعداد حين يغزو المسلمين عن طريق اقتصادهم فيوقعوهم في الافتصادات المحرمة التي حاربها الاسلام ويلعوهم عن الافتصادات الشرعية الاسلامية القائمة على العدل والانصار والحق والهدى يخزو الاعداء المسلمين عن طريق عقيدتهم. فيستميلوهم الى ان يتنادلوا عن كثير من المبادئ الاسلامية تحت مسميات. تحت مسميات اتفاق الادياد. او ما شابه ذلك من المسميات المخترعة والله يقول بكتابه الكريم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من خاترين. حقا ان الاسلام هو الدين الهدى والدين الصحيح الذي انتظار الله سبحانه وجعله منه ونعمه فاي اخلاق تخالف اخلاق الاسلام فانها ليس من الاسلام. اذا في وجه الاسلام لتشاككه وتخالفه وتستريه فانها اخلاق منحربة بعيدة عن منهج الاسلام. الا من الله عباد الله. وان على ثباتنا واستكامتنا. وفي الحفاظ على لغتنا ومبادئنا. واعتزازنا بذيننا وافتخارنا بقرآننا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ففي ذلك الحوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وصراجا منيرا فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله ومنالكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الرحمه المهداه والنعمه المفداه نبينا وامامنا وقليلنا وحبيبنا نبيك وعبدك محمد وارض اللهم عن خير احبابه اجمعين من الانصار والمهاجرين وعن تابعيهم باحسان إلى يوم الدين وعن معهم برحمتك وعفوك يا اقرب الاكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وكِن عذاب النار اللهم أعز الإسلام والنصيبين وانصر من نفر الدين واخذر من تحمد خذل الدين إنك أنت السميع العليم اللهم آت نفوسنا فكواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أن أنت الغني واحد فكرا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القالدين واجعل ما أنزلته بركة ومتاعا إلى حين اللهم آمنا في أوطارنا وأصلح من وليته أمرنا وأرزقه المطارة الصالحة والحاشية الناصحة التي تجلوه من الهدى وترشده من الخير إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتائذ الكروة وينهى على البحشاء والمنك والمغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تطلعون